و َ إ ِ ذ اخذنا ََْ من َِ النبيين ََِِّ ميثاقهم ََُْ ومنك ََِ ومن َِ نوح و َ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ م ُ و ت َ ى و َ عيسى َِ بن ِ مريم ََْ و َ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا منهم ُِْْ ميثاقا ًَ غليظا ًَِ ل ِ ي َ س َ ل َ الصادقين ََِِّ عن َ صدقهم ِِِْ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 وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أ ك ف ل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم أهل يا يسرب لا ر ف ج ع ويستاذن ا و فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا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 وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان تررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي من يعصمكم ذا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 ل إ خ ولا ا ن ه ه م م إ ل ن ولا ي أ ت و ن الباس إ ل ا قليلا أ ش ح ة عليكم اشدكم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 وصدق الله ورسول ه وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا و تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا ه الله عليه فمنهم منهم قضى ن ح ب و ن ه من م ينتظر وما بدلوا تبديلا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 تُرِدْنَ ا ل ل موسوعه ر و النابلسي للعلوم الاسلاميه مِنْكُنَّ ن ب ي ن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 بها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن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 من آيات الله ان من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا قبيرا إن ا ل م س ل م ي ن والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات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 وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم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 من تمسوهم أن قبل ثم قلقتموهم من قبل أ ن تمسوهم, تمسوهم فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها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 ما اثاء الله عليك وبنات عمك وبنات, عماتك وبنات, عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك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 لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ناظرين غير ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا لحديث مستأنسين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 موسوعه ل النابلسي أيها للعلوم الاسلاميه ي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآن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 تدى ا ا ت ل و ا هوا ق و ل ا س د ي ى ي ص ل ح لكم أ ع م ا ل ك م و ي غ ف ر لكم ذنوبكم وما يقلللى ط هوا رسول ه و ف ى قد فاز افازا عظيمه ا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا